لئن لم تنتهوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ منكم ولا عَذَابٌ أَلِيمٌ عذاب طَائِرُكُمْ قالوا طائركم معكم بَلْ ذكرت بل أنتم قوم مسرفون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 سيَلَدِخُ لِلْجَنَّةِ قَالَ يَا لِيتَقَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا غَلَّ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ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 حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يرنقذون إلا رحمة منا إلى حين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 ما رزق لكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للقال الذين كفروا للذين آمنوا أن طعم من له يشاء الله أطعمه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 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فاذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون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 ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المفرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين